بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشنده مهربان تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ام قرانه هندرا وتخوار ولا لا ين خيبا لدستي كاربجوا إليك انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين بيجمان ايما بحق وراستي قران من بوتهنا وتخواروا كواتخواب پرستو بتنها هربو او ملكذبا انا لله الدين الخالص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 ئاینی گرددن کەتی پاک و خاوێن هەر بۆ خوایە، وە کەسانێ جگە لەو چەند پەرستاوێکیان بۆ خۆیان داناوە دەڵێن تەنها لەبەر ئەوە دیان پەرستین نزیکمان بکەنەوە لە خوا، بێگومان خوا بڕیاردەدار لە نێوانیاندا لە شتانەدا کە ئەوان تاییا دیاواز بوون، بەڕاستی لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار أجر خابي ويستاء من ذلك بوخوي بريار بدات أو لا نود رزك روا كاني دا كامي بيستاء هلي دبجد حاكو بيجردة هرأوا أخواتنا يزالوا بد الصلاة. خلق السماوات والأرض بالحق. يكؤر الليل على النهار ويكؤر النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجل مسمّن الله والعزيز الغفور wa asmana kanu zawi bi haq durus kirdua shuda hene basar rojda wa rojda hene basar wa har yekian tama we diari krau boyanda har au zali li burdua khalaqakum min nafs وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمْمَهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي غُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ل_hُوَ الْمُلْكُ لا إله إلا هو فأنا تصرفون خواهي لا تاك كسيك دروس کردوا پاشان لو كسه هاو سرکي بديهناوا و بو ايو هج جوتينيرو مي لأجل بديهناوا ايو دروس دكار لناوس چيدا ايك تاندا ببديهناني يك لدوا يك لناوسي تاريچي نوسك من دالدان پردي كور ا او پرور دگاری ا ویا کدا صلاتو پاشای هر هی اوه هیس پرستراوی زگلا ذاتی اونیا کواتا ا و چون لا این راس لا الله غني عنكم ولا يرضى لعباده بالكفر وان تشكروا يظه لكم ولا تزر وازره ازره ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اگر ايوه بيباور بن او بيگمان خوابين يازل ايوه ورازينی بباوری بوبند کانی و اگر سپاسی خواب کن گردن کزبن بيت hiç günah bari günahhi kese her boyle pervardıkartana, o sahavatanda da taboik edetten ker, barasti kwa minhu ma kana min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 پاسان اقللن خوئے وبهرې چداه اوې د بیر دڅې کله پېشتره هواری له پروردګاری ذکر وهاو تایه بو خو دادنه بو اوې خلق لریګای او گمراکات اي محمد الله علیه و سلم بهرشه او بلې به به باورېکات کمه بهرمن به بلجیان څونکه براستی ټول من هو 113. فالليل ساجداً وقائماً, ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 114. إنما يتذكر أولو الألباب ها وبجد انا نران ثاكترن يا كسيه ملكتو پرستكار بوخوا لكاتكان شودا بسجده بردن ورا وستان لشونويج دا کلسزای دوه روز د ترسیاتو بهیوی به زئی پروردگار یتی ای محمد صلی الله علیه و سلم بل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 بل ابوبندانیم کباوریان هیناوا لسزای پروردگار تن خو بپریزن کسانی لم دنیاید اتاکیان کرد و پاداشی چاچیم بوهیه و زوی خوف راوانه پراستی تن هادان بخودا گرام بهجمار پاداش یاند دریتوا قل اننی امرت ان اعبد الله محمد الله بل براستي من فرمانم بيدراوة كخواب برستن بدل سوزي بوي ملكتز بم وأمرت لأن أكون أول المسلمين وفرمانم بيدراوة كيكم مسلمانان أمة بم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يراستي من ترسم اجر سرتي پروردگارم بكم للسزاي روزي چي قولا قل لله اعبد مخلصا له ديني بل منهر فاده پرستم باچو تنيا هربو او ملكتم تعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فباباوران بلي ايواش زيقال اخوا چي تانويز بي پرستن بلي بيگو من زرر مندان كسانيكن كخو يعنو كسوكار يان لدس دا ولا روز قيامات دا بيداربا هر اوي زرمن دي اشكرا وديار لهم من الله به بو أوان هي للعيش سريان وتنتبقي وكهوري رجل أجر ولا جيريشان وتنتبقي هي أو سزا إخوان دكاني خوي بيد ترسيني أي بندكانم خوتيم بفريزن للسزايمن. والذين نب الطاعوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشران فبشد عباد. وكسان كل فلسطيني بتو همو پرستراوي شتر خويا ام پاراستوا وغراونت وبو لا اخوا مجدي غورتن ياب اوانه كوات مجدب د بندكانم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ئەوانەی جوێ دەگرن بۆ قسە و گفتار انجا شوێن تاکترین ئەو قسانە دەکەون ئەوان کەسانێک خدارێنمونی کردوون هەر ئەوانن خاوەنا نجری وهش أفهم من ح عليه كلمة العذا أفهم من حقى عليه كلمة العذا بف تة ق من في جاائ كسبلڵی سزای بە بكيد. لكن الذين تطََّم لَم غورَف م فووقها غورَف م بنية غورَفُم م بنية تجر مِ ت تحته الله لا يخلف الله الميعاد Balam kesane kale perverdikari antersaunu, xoyan la sızay parastıwa, bo avane koşku telari tenhum haya, rubari avu bejeri anda Ama baleni xoayu, xoş baleni xoide batasır. Alam tera an Allah azal min al-asma, fesleku yani biyaf il-ard. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آيانت بینی كخوال آسمان و باران دبارين با سرزوی انزا أو باران دباد بناو زوی كان يوكان وكانی لە پاشان کوشت و کاڵ و گوژ و جاو و گوڵی پێدەڕوێنێ کەڕنگەکانیان جیاوازە دواتر دەیکات بە پوی ورد خاش بەڕاستی لە مەدا کە پند هەیە بۆ الله فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دَيْآئِكَ سَيْخْوَاسِي نَيْغُشَاتِ كُرْد وَبُو إِسْلَامُ أَوْلَ سَرَّبَازِ رُونَاكِي وكسيك ذل الرغب بيلا است اسلام جا سزا ولنا تون بو اواني دليان رقلا اس قران ويادي خوادا ا اوانل گومراي الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد خواد زوان ترين فرمايشتين اردو تخواروا قرآن ايكا كا او کسانی لپاره وردیګار یاندا ترسن پيست یان تزو پیاده پاشان پيست یانو دل نرم ده به بیادی خدا او قران رین مونې خوایا بو قران رین مونې هر کس ادکات کبیبه بکات او رین مونې کریګبو او نیا افمن یتقی بوجهې سو وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ضيقه كسى بدمو سابخو بپاری از لسزاي سختي روج دوايي وكسى كلى بهجدا بيت تمكاران كارند گوتري بتسجن سزا او كردواني لدنيا ده تانكر كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون o anay peş kurayş bun Bawar yan be na ba peğamber kaniyan Bawo ya wa sızayi bohat Lelayka wa kahistiyan peynakir Fa adaqahumullahu al khizya fi الحaya tildunya Walah adabu al akbar, akbaru kanu yaklamoon Inza khwa pey çeştin risuayi lajiyani dunya da Wa begu man sızayi rojiduayi قد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال لعلهم يتذكرون. سفين بخوا براستلم قرآن داهي نوما نتوبو وجل يتقون. Am Qur'ana Qur'ana chi Arabiya hit khwari ulari bo awi la saza khob pareznu bibna taqwa kar Daraba Allah mathalan li li الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون خان مونيهنا وتوبيا ويك بنديتن كسك اجاوا انا لسرقوا بنديا وبياوي تشكه نهاب بندي بياويك امدو كسوك إنك ميت وإنهم ميتون أي محمد صلى الله عليه وسلم براستي ودمري وأوانج دمرا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون دوائي دا. لا باشان بأجمن أو لا رجدي وايدا لا يبرد دبندجي يختري فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدِقِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ إن ذا تشيستم كارتل لوك سي كدروبنا يخوا ودكات وباوري براستي قرآن نيكا بويهاتوا أَيْلَدُو زَغْدَا جَيْغَ نِيَبُو والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون واوكسي قرانه يا ناوا واتى پیغمبر الله عليه وسلم باورشي بيتي هل اوان الاخوات سان فارس كاران لهم ما يشاءون عيد ربهم ذلك جزاء المحسنين. بويان هيا لبهجة أويبيان والله يبرواد الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تأخو ليام بصريتو خراب وڤاداشتێم بدات و ڤاداشتێ چاكرين او كردواني كردويانا الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له منها ده اي اخوان بنده خوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسنيا ودترسين بوانيت زگ اخوان وَهَرْكَسْ كَخْوَى لَا رَيْبَكَاتْ إِتِرْهِزْ كَزْنَاتْ وَنِنْ رَيْبَرِ ريب. بِهِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامُ وَهَرْكَسْ كَخْوَى رَيْنْمُونِ بِكَاتْ أَوَهِزْ قُمْرَا كَرِيْشِ بُونِيَ آَيَخْوَى زَالِ طَلَ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 قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ سوين بخواه اگر پرشار يان لئبكيت چه آسمانه کانوزاوی دروس کردوا باقومان دلين خواه بلده پیم بلين اوانای دين پرستن جگل خواه اگر خوا ویستی زیان ایکم پیبگئنه اه او پرستراوانه دتوانن آزار زیانی او مليلادن يا أجر وئستي نعمته بهرئكم في بذات آه أوانا دتوانن بهرو مهرباني أو ملابجر نوى بل من هرخوان بسا خوسبيران تنها بجد بودا قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إن يعملون فسوف تعلمون بل أي جلكم أي ولا سرباز وشواز خوتن كاربكن من يشت سرباز کار كاردكم انذابم زوان دزانن فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم چلم دنيا يا د سزا چبودت کرسويدکات والسزاي ببرانويبسرداديت ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فَمَنِ اهْتَدَافَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ براستی ام قرآن من بوتو نرد و بو همو مردومان به حق راستي جا هر کس رینمون او قازان جی هر بو خويتی Herkes ila rebe aw barasti ziani gumrabun kai harbo khoyati wa ayy peygamber sallallahu alayhi ve sellem tubrika nid basriyan wa tabrawabehenn Allahu yatawaffa al-an fi فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون خواجي أنا كانت شيئ شئ لكاتي دا وأوين مرد بيد لكاتي إنزا أو جانا نرى دقريك برياري مردني داوة، وأواني تربر الله دكات كدبي زندوب مينن، تاما ويش دياري كراو، أو كساني بيردك نواة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ اخو ځګه اخواته کا کارانه چا بو خوینده ناوه بلې ګټي اوانه نه هیڅ چيام بدسته و نتېج دغن قل لله الشفاعه جميعا له ملک السماوات والارض ثم تک هموی هر بو خوایا ملچی اسمانه کانو زوی هر بو اوه لای وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون وكات يادي اخواب كريبتك وتنياء تقدثي وبزاد کاتی کاتق نای پرستراوانی شاد و روخوش دبن السماوات الغيب بين عبادك بين عبادك فيه بدي هنري اسمان كانو زوي زانين هنيو اشكرا كان هرتو دادريد كيدلنيوان بندكان دا لو ايوان تي ايداد زي आवाज بون ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من يوم القيامه وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون براستي <تصفيق> اگر هي او کسانه بو کرد همو اویل سر زویدا و اواندی تری شید گلدا بیت لبریتی خو یاندا د یاندا ورزګربونی ل خراپی خرابی روز قیامت ولا لان خو او بو یان درکوت شتیوا ک اوام بیر یان لنکرد توو گمان یان وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَوْشِيَنْ دَرْكَوْ تِي خِرَا بَيَنْ كَرْدُ وَوْ وَدَوْرِي گِرْتَنْ اَوْسَزَيْ اَوْا نَعْتَيَنْ بِيَدَ كَرْدْ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْن إذا خوّلناه نعمة مننا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إن زاكات آدمي زياني چلے كوت هاور من Dale bırastı an bahre an piedra ve bahoyl ezani kohma ve waniye, balku avaz muno taqi kırna veya, balam zor be an nazanın. Qad الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Beyajuman amqse kesan piş aman iş kirdian, balam فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين عندما يتحدث عن دو تاري أو خراباني كرد أو كساني يتحدث عن دو تاري تاري أو خراباني ياند بن و أمانة لدست خوادر بازنابن. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آياني انزانيوه كبه غمان خواه روزي فراوانو بو هر بيوه بغمان لودا بلغياني كيبو باوردينن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 Böyle ay bunda kanım, ay awanı ki kwoatan zor günah bār kerdıwa, na umed mı bınlı خوا ve bazei kwa, çünkabeyguman kwoalemu günahı kantan xoşdebet, berası her evvel ya burdey ve bazei. Ve anibu ila Rabbikum ve aslimu lehu min Vabgarin o, buralı perverdiktan. Vgerden kesi, öbün, berle ve sızat hamboyet. Taşan yardım etin adriyen lala من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة و أنتم لا تشعرون وشوين تساكترين شتب كون كنردرا و تخوارو بوتان لپر وردگار تانوا بل وي كودا سزا تان هستي بيناكن. أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين نكا أي مخابا لسر أوي كم ترخميم كربوغيشتن بنزيشي خوال بهجدا وبراستي من نقال تسيام أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يا بلد أجر خوارين موني بكرد مايا أو بيقوما لپارس كاران دبوم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين يا كاتك سزاكي دبينيد بلد وز غزاليه شتر بغراما يتوبو دنيا او سالتاكا كاراند بوم بلا قد جاءت كاياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين خوبگمان بلگوا اياتكاني من تبوهات بلان باورت پينه هي ناخود بغورزاني ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوزة أليس في جهنم مكوى للمتكبرين لروج دوائي دابيني أواني درويان بوخواهل دبست رويان رشا آية لدوزاق داشوينيق نيبوخوا بغورزانان وينجج الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وأخو أوانى أخو ينحرز لكفر توان رزجاري عندكات تونك ريجير رزجاري عندك نتوشينا خو الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكين خوابدي هي نري همشتيكه وهر اويش باريزري همشتيكه له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون كلّ مكاني أسمان كانوا زويبة دسخايا وأوانيب أبلجوني شأن كاني خابي باورا هل أوان زرمان؟ قل أَفَعِيرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بلدي آية, إيه وداوم لذا لدك من بيت جل تشي ثرب بريستم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 وبيقمان لزرار مندان دبيت بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وامكا بل كتنها خواب فرستا ولا سفاس كاران با وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما عم يشركون كفر كان خوايا الناسيو بغوريان نزاني بو زوري شياويتي لروجي دوايده همو زوي لتنجي او دايا واسمان كان جبدستي او بيسراونوا خوا باكو بلنترا لويكديكنها وبشي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 مگر کسانه خواب پاشان زری چترفو د کری بشی پورد زاله پر همو راز د ابن او تاور بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ابن نبين اب النبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وزوی لوراجدا بنوری پروردگار رونق دبیتا و ونامی کرد ولبردمی انداد اندریت و پیغمبرانو شاتکان ده اندریان ولنیوان یاندا به حق و وفيت كل نفس ما عملت و هو أعلم بما يفعلون و لو راجده همو كسيك تسي کردوا بطيرو تواوي پاداش ددريتوا و خوش آقادارا ببشايتو نامي کردوا كان باو کردوا وسيق الذين كفروا إلى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 او سا اوانی به باور بون را پیس دکرین بو دوزخ کومل کومل تاکات دینن زیچ دوزخ و در گاوان کان دوزخ بوان دلین ا پیغمبران تلخوت امونهات ک اتکان پروردگار تام بسرب خوين و بتان ترسین لقیشت تنتان بمروزا دلین بل هاتن اگادریان کردین بلام بریار قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس والمتكبرين. المتكبرين عند كان دو زخو بس نجوره بحمي شيل ودب من نوا. ايت صخرة فتجو منزل جاي الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء.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 ودرقا كان ذكرى نوا ودرقا وان كاني بوان ضلين سلامتان للبيت ايوا باك وخاوين بون لتاوان لدنيا دا كواتبروننا وبهج بهميشي وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوؤ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين Talayn sufas bu aw khayai har balayne chi bae madar asbu wa zawi baht bi la har shwayne chi baht da banave nishta zedebin ay santa ka padasti taka karan wa tara al malaikatu hafina min hawlil 'arsh وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفرش تكان دبيني تفر دوري عرش عن دواء. تسبيح حاد كان بستعيش برد جاريا. ولا نيواني عن داب حق داد وريكرة لكو تايدا دو جهانيانا هربو خوايا كا پر